Bismillahi rrahmani rrahim Ya ayyuhan zammalum al illa qalila nusfahu aw an tumsim min qalila au zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila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 121. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 122. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مُرْضَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ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 Was في الله in